صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم اتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون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 أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائم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 ملائكة طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم دخلوا الجنه بما كنتم تعملون هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او يأتي امر ربك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 وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فسألوا أهل الذكر فسألوا إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزرنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أي يخصف الله بهم الأرض أي يخصف الله بهم الأرض